فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إدّ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء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 يَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ تِنْتِقَامًا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هلهن كشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن إن ممسكات رحمته، والحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.